نجوم طُمست واذا السماء فرجت واذا الجبال نسفت واذا الرسل ابقتت لاي يوم اجلت ليوم الفصل وما ادراك ما يوم الفصل وين يوم عيد للمكذبين الم نهلك الاولين يَهُمُّ بِآخِرِ ۚ كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِمُجْرِمِينَ ۖ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ أَرْضَكَ فَتًّا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمُ, وأسقيناكم را تا ويل يوم اذ لمكذبين اذ تلق الى ما كنت به تكذب ان تلق الى ظل ذي ثلاث شعاب لا ظليل ولا يغني من اللهب ان 129. وإنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ المكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون 120. ويل يومئذ دين هذا يوم الفصل جمعناكم الاولين فان كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين ان المتقين في ظلال وعيون وَثَوَاكِهَا مِن لا يَشْتَهُون كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ وَإِنَّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ويل اليوم ايد للمكذبين واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل اليوم ايد للمكذبين فباي حديث بعده يؤمنون